بوك تو ثمانية وثلاثون ثمانية وثلاثون نتاكسي في التاكسي في التاكسي ثرسني لتمي تاكسي من فضلك اطلب لي تاكسي سياره اجره من فضلك اطلب لي تاكسي ساكوستون داي تيستاسوني ترينيت كم تكلف الى محطه القطار كم تكلف الى محطه القطار ساكوستون داي ان ايروبورت كم تكلف الى المطار كم تكلف الى المطار انتريتيو لوتم من فضلك على طول من فضلك على طول دياس تاس يو لوتم من فضلك هنا الى اليمين من فضلك هنا الى اليمين تيتسيبي اتيماتس يو لوت من فضلك هناك عند الزاويه الى اليسار من فضلك هناك عند الزاويه الى اليسار كم منزتين انا مستعجل انا مستعجل كم كو ماي وقت معي وقت اسم من قاعده اليولوت من فضلك هدي السرعه من فضلك هدئ السرعه نالوني كتو يلوتم من فضلك توقف هنا من فضلك توقف هنا بريس ني مومنت يلوتم من فضلك انتظر لحظه من فضلك انتظر لحظه انا راجع فورا انا راجع فورا لوغارين يولتم من فضلك اعطني فاتوره من فضلك اعطني فاتوره سكامليك توغله لا يوجد معي فكه ما معي فكه نريكول كوسورين باييني تمام الباقي لك تمام الباقي لك ما تشوني تكيو ادريس اوصلني الى هذا العنوان اوصلني الى هذا العنوان ما تشوني نا هوتيلن تيم اوصلني الى فندقي اوصلني الى فندقي ما تشوني نا بلاج اوصلني الى الشاطئ أوصلني إلى الشاطئ